الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا كتاب ولها كتاب معلوم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 وَلو فَ تَحن عَلَ بَابَم مِنَ السَّم فَ وَلُّ فيِي يَهْريون لَقالوا إِماَا سُكرِرَة أَبَصَارناَا بَنَحْنُ قَو فَسْتُ وَلا قَدجَعَلن فيِ السماء يِعُريَو وَزَه لِن وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإنكم خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصان من حمه مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق مشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أنا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قَالَ فإنك من المؤمنين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 لها جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعلوم ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غلم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها لصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل اروى الشرك بغلام علي قال ابشرتموني على ام الثري الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربي الا الله قال فما خطبكم انتم المرسلون قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يرتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن أهل هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة أشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة يل إ فيذَكَ لآيات للمتّمين وَإها لَسبير النبيل إ في ذكَ لآيَ للمؤنين وَإِنكَ أأَفحاب العيكَةلَانمين فَتَ قَنا مِ وِهُ ماَا لَ بمام النبيل ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الهبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصرحين فما أغنى عنهم ما وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليه واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيمين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح لحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الرحمن الرحيم اتا الله فلا تستعذوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بروح امره على من يشاء من عبادي ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون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 وتحمل أثقى لكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أن من السماء ماء لكم منه شرع ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنهار فَخَرَتْ بِأَمْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا جَرَى لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَهُ وَتَرْوِيَ بِضْعًا وَتَسْتَخْرِجُوا تنفسوا لها وترى الكل كمواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعنكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأمهارا وسولا لعنكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا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 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما ينسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزُيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ النَّبِيُّ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السلم. فالْقَوْمُ سَلِمًا مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَطَأَ إِلَى الَّذِينَ اتَّقَوْا مَا أَنْزَلَ ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدم يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 يرلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهذبون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا, ولا حرمنا من الله كذلك فَعَلَ الذين من قبلهم فهل على رسلهم من بلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانسروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحيص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أَن نقول له كن فيكون وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا, فاسألوا أَهْلَ الذِّكْرِ تعلمون بالبينات والزمر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعنهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأذيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقل منهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والمناف وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وَلَهُ الدين وعصبا أفغير الله تتقون وما لكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقوا يربهم بما اتيناهم فتمتدعون فسنفتعن الله